بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء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 بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء ههودي حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه هو أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا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 انت ورن واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا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 فما كث وير بعيد فقَالَ أَحْطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَّةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقى إليك كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي وقتني مسلمين قالت يا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 وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُوسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٌ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمْ كما جاء سليمان قال أتم الدون بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي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 أنا آتيك به، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب. أنت به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه استقر عنده قال قال هام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 لا يهتدون فلما جاءت قيل هاكذا عرشك قالت كنهه اوتينا العلم من قبلها وكننا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله ان كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي 126. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحة أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستوّفون الله لولا تستوّفون الله لعلكم ترحمون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 وَمَا لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقْبَى مَن كَرِهَ أَن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 سام قوم ذرين قل الحمد لله وسلام على عباده, وسلام على عباده الذين اصطفاه الله خير أمة يشركون أَم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 Â مَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِي أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده هُوَ مَنْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أئِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وما يشعرون أيان يبعثون بل اذ دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُذِنَ لَنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غاية في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن. وَصَلّى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ اخْتَلَفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ك على الحق إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللون دبرين وما أنت بهذي العُمِّ على ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ سَكَانُوا كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَلَأَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّذَا كُنتُ تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعل الليل ليسكنوا فيه وأنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم 119. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 110. وترى الجبال تحسبها جامدا وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله صنع الله, صنع الله صنع الله صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون فله خير منها وهم من فزعين يومئذ آمنون ومن جاء السيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أثنوا القرآن فمن اهتدى فإنما اهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك بغافل تعملون